بسم الله الرحمن الرحيم نور الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم بسم الله يلا كلها خدتها روصل شكل تخيطي بسم الله لا إله إلا الله هل الجرس بسم الله رد علي فاطمة فاطمة وإيش فيك يا روح فاطمة رد علي فاطمة يا خلاك على رجل حسن بسم الله محمد عبدالله محمد عبدالله الله محمد الله الله فاطمة اللهم بلال <تصفيق> ألو، ألو محمد، سلامات شوية اختفاط ما، محمد اختفاط ما تصيحش فيها، إيه الحين تيجي عليه الجرس أنا بنفتح الباب قد تصيح سمحة، شلون؟ الحين تبتقنعني إنه تصيح. ما الذي يبكي؟ ولكن السؤال، ولكن السؤال، على ماذا نبكي؟ بل الأذها والأطم. هناك من يبكي على أحداث في مسلسلات وشاشات والقناة، وآخر يبكي على خسارة. أما تبكي آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة وأوصافها وعن النار وأخبارها، لو أن القلوب سليمة، لتقطعت من بالحرمة. وسوقت في قبعد سما في الذي يبكي ولكنها سكره بحب ولكنها سكره بحب حياتها الدنيا وسوقت في قبعد سما يبكيك ألم تبكك السور ويله من كان جلفا قلبه حجر و لجوفه ازيز كأزيز المرجل من البكاعي وسيد الشجعان زع الفرسان طعما آخر بكت إذا كان في أسره وحده. بكت أحد التابعين عشرين. بكت أحد التابعين سنة. إنهم لسائهم في الجهاد سبايا استرد السبايا كلهم أسلموا لهم سبايا لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا. فما رأيت وما رأيت سياطة لدامية أسألك مرة أخرى وأكرر عليك السؤال أما تبكيك, تبكيك, تبكيك الذنوب أما يبكيك أجرؤك على علام الغيوم حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وشوقهم بحبيبهم لكننا لكن لكن لكننا لكن لكن بأن فجر العلالة ضد يبسان وكنت يكي. أدخل عليه منزله وهو يبكي وآتيه مع كي. الناس وهو يبكي فما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيذه الذي يبكي أنهو دموع دموع صحيح صحيح صحيح دموع إذا شبك الدموع في خدودن، تبين من بكى من من مت تبكى، متى والله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حذر أقصانا، وفك أسرانا، وخرج الكلاب من عراقنا. ومن سائر بلاد المسلمين أدلة صاغمة هناك فرق بين دموعنا ودموع من قبلنا إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة <تصفيق> إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبكي أصحابها لفوات الصاعات أما الدموع الباردة سأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبيّن صده أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى أتظن أن الأم تقذف بوليد يا اخى النار ساتر كل جواب صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا عبد الله انا اعلم انك اليوم وايام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين بل ولاذت تصد على ان تكون في عداد النائمين لكن هل كل مثيق فقد فاتك صلاه الفجر في الجماعه ابكي ان العبد اذا بك بين يدي سيده رحمه ابكي فان العبد اذا بك بين يدي سيده رحمه ابكي إن الطفل إذا بك رحمت أمه وربنا أرحم بنا من أمهاتنا نعم. بل حتى من أبوتنا. شاهد كبير عالم متهذب وأكبر. الله عليه وسلم وهو يقول أن لا, لا تمسهم النار عين بكت من تشجل وعين باتك رب رب ويخاطبنا قائلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الأرض أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعد اليوم على خطيئتك قبل أن لا ألا ينفع البكاء وأعلم أن البكاء من مفاتيح التوبة ألا ترى أن القلوب ترط حينها فتندم حينها فتندم إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعد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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال الله جل في علا واصفا عباده المؤمنين إذا سمعوا آياته وبيناته إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال عنهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم وعن أبي الجلد جيلان بن فروه قال قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجنتيه قال جزاؤه أن أحرم وجهه على لفح النار وأن أؤمنه يوم الفزع الأكبر فللبكاء عباد الله قيمة شرعية تعبدية والبكاء من خشية الله مفتاح لرحمته والبكاء من خشية الله مفتاح لرحمته ألم يرث البكاء أناس صدق فقادهم البكاء خير المعاد ألم يقول الإله إلي عبدي وكل الخير عندي في المعادي وأنا حين أسوق إليك هذا الموضوع وما فيه من الأخبار لا أقول لك أننا لا نبكي لا وألف لا بل نبكي ولكن السؤال على ماذا نبكي نبكي على مصائبنا وآلامنا هذا يبكي على ابن أو أم وذاك يبكي على أخ أو أخ وآخر يبكي على صاحب أو حبيب أو قريب وذاك يبكي لخسارة مادية أو مشكلة اجتماعية بل الأدهاء والأطم هناك من يبكي على أحداث في المسلسلات وشاشات وقنوات وآخر يبكي على خسارة في المباريات فيا خسارة هؤلاء شتان والله بين دموعهم ودموعنا بكت أم أيمن رضي الله عنها لما جاءها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزورانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالا لها يا أم أيمن ما يبكيكي يا أم أيمن ما يبكيكي أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله قالت بل أعلم أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء بكت همما بكت همما وحزنا وخوفا على الأمة بعد نبيها فماذا عصايا أن أقول عنهم وعن أخبارهم فمنهم من بل الأرض بدموعه ومنهم من إذا ذكرت النار خر على وجهه مغشيا عليه بل منهم من إذا سمع الأذان ارتعدت فرائصه ومنهم من إذا توضأ للصلاة احمر وجهه وسال الدموعه اسمع وافتح القلب قبل أن تفتح الآذان زارت امرأة زوجة الأوزاع فدخلت إلى مصلاة فدخلت إلى مصلاه في البيت فإذا هو مبلول فجاءت تقول لزوجته فكلتكي أمكي غفلت عن الصبيان فبالوا في مصلا الأوزاع فقالت زوجة الأوزاع ويحكي هذه دموع الأوزاع في مصلاه بكى الباكون للرحمن ليلا وبات دمهم ما يسأمون بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون ما أغلا تلك الدموع وما أغلى ثمنها؟ إن القلوب لا تحيى بسماع أخبار الصالحين وآثارهم وتحصل السعادة باكتفاء آثارهم. عباد الله إياكم أن تقولوا أن للبكاء علاقة بضعف الشخصية أو أن البكاء لا يليق بأهل الشجاعة والبس. نعم. لا يليق البكاء عند الوقوف في وجه الأعداء ولا يليق البكاء عند سماع صهيل الخيل ومقارعة السيوف وتطاير الأشلاء فهذا فعل الجبناء فالبكاء الذي نعنيه وما نحن بصدده هو البكاء خشية ورهبة وخضوع وذلا وعبودية لله رب العالمين إنه بكاء الذل والمسكنة لذي الجلال والعزة والجبروت إنه البكاء خوفا من الحي الذي لا يموت فهذا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول عن سيد الخلق أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء يبكي وهو سيد الشجعان وأشجع الفرسان ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر للصلاة في الناس في مرضه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيح أي رقيق القلب سريع البكاء إن أبا بكر رجل أسيح أي قم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة وفي رواية إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء لكن انظر إلى حجمه وقوته وصلابته أياما ردة يوم أن تصدى للمرتدين وما أكثرهم اليوم فتصدى لهم الصديق رضي الله عنه ونصر الله به الدين رغم كثرة المخالفين أما الفاروق عمر فمعروف أنه شديد القوة شديد البأس ومع هذا كان حاضر الدمعة رقيق القلب هو البخاري عن عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قل لي واستقني المقال أما تبكيك آيات القرآن أما تبكيك آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة وأوصافها وعن النار وأخبارها قال الله عن كتابه وعن أثر آياته على عباده الصالحين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية اخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هذا يقول ابن مسعود كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري قال ابن مسعود فافتت سورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والخطاب له صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فلما بلغت ذلك قال لي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك يا ابن مسعود قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان تذرفان خوفا وخشية من الجبار تذرفان شفقة ورأفة بأمته وسأكمل لكم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 أما بكيت شوقاً لله وسكن جنته في جواره أما بكيت خوفاً من دخول النار والحرمان من رؤية القفر. اسمع ماذا قال الله عن أهل النار كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون والله والله والله ما في الجنة نعيم ألد وأحلى وأعظم من رؤية الرحمن الرحيم والله والله والله ما في النار ما في النار عذاب أشد وأعظم من الحرمان من رؤية وجهه الكريم قال ابن عثيمين رحمه الله والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ولا تفطرت حزنا وهي تقرأ قول الله مخاطبا عباده واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وأي بشارة أعظم من لقاء الحبيب فكل حبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه قال صالح المري بلغني عن كعب الأحبار أنه كان يقول من بكى خوفا من ذنب غفر له ومن بكى اشتياقا إلى الله أباحه النظر إليه أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه شاء. وحدث عيسى المعلم عن زادان أبي عمر قال بلغنا أنه من بكى خوفاً من النار أعاده الله منها ومن بكى شوقاً إلى الجنة أسكنه الله إياها اللهم لا تحرمنا فضلك عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول لا تنسوا العظيمتين لا تنسوا العظيمتين قلنا وما العظيمتان قال الجنة والنار قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثم بكى حتى جرى أوائل دموعه جانبي لحيته ثم قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من علم الآخرة شئتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب وفي حديث آخر والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذتكم بالنساء على الفرس ولخرجتم إلى الصعدات فاجأرون إلى الله فلما سمع أبو ذر هذا قال وددت أني كنت شجرة تعضد والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني قال ابن القيم رحمه الله فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وظهرت الأمور فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة ولك الخيار الفرق بيننا وبينهم أن الكلمات القليلة البسيطة تذكرهم وتبكيهم ونحن نسمع الزواجر والروادع مرات ومرات ولا يتغير الحال. أراد عمر ابن عبد العزيز أن يضرب غلام الله على خطأ أخطأه، فقال له الغلام يا عمر اتق الله. فقال له الغلام يا عمر اتق الله وذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. اتق الله يا عمر وذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. قال فبكى عمر. ولم يتوقف بكاؤه إلا عندما سمع المنادي يناديه في ساعات احتضاره وهو يقرأ عليه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أسألك مرة أخرى وأكرر عليك السؤال أما تبكيك الذنوب أما يبكيك تجرؤك على علام الغيوب اسمعوا يا أصحاب الذنوب وكلنا ذات عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجات قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ابكي قبل أن تشهد عليك الجوارح والأركان ابكي قبل أن توقف في ذلك الموقف العظيم ثم يقررك الملك العلام يقدرك بذنوبك فيقول لك أتذكر ذنبك ذا؟ أتذكر ذنبك ذا؟ وأنت لا تجد مفر من السؤال ابكي قبل أن يسألك ربك ألم تكن تظن أني أراك وأنت تعصاني؟ أما استحييت مني؟ وأنت تختبئ عن أعين الناس وتنساني؟ ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ابكي فإن الطفل إذا بكى رحمة أمه وربنا أرحم بنا من أمهاتنا بل حتى من أنفسنا وعظ مالك بن دينار يوما فتكلم فبكى حوشب وكان في العباد عارفا وعن الدنيا عازفا فضرب مالكا بيده على منكبة أي على منكبة حوشب وقال ابكي يا أبا بشر ابكي يا أبا بشر وكانت هذه كنيته ابكي فقد بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار ابكي فإن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار واعلم بارك الله فيك أن كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب وإن القليل من التذكرة ليشعل النار في القلوب الحية وحياة القلوب ترك الذنوب يقول مكحول الشامي أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا إن أصحاب القلوب الرقيقة إن أصحاب القلوب الرقيقة هم الذين تشتعل في قلوبهم الأنوار بمجرد تلاوة آية وتتدفق من عيونهم الدموع الغزيرة بمجرد التذكير بعظمة الجبار وترتعش أجسامهم وتضطرب بمجرد التذكير بأهوال الآخرة تأمل معي هذا المشهد عد البخاري من حديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك لبيك ربنا وساعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال يقول الراوي أراه قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار قال صلى الله عليه وسلم فحينها يشيب الولدان وتضع كل ذكر حمل حملها وترى الناس سكارة وماهم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ابك اليوم على خطيئتك طب لألا ينفع البكاء واعلم أن البكاء من مفاتيح التوبة ألا ترى أن القلوب ترق حينها فتندم اسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باكت تحرس في سبيل الله إذا أردت أن تعرف قيمة الدموع وأثرها فاسأل التائبين إسأل التائبين عندما يتوجهون إلى ربهم بقلب كثير وعيون خاشعة دليلة فتنهمر الدموع لتكون دليلا على الندم والتوبة هنيئا لهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من واجب الناس أن يتوبوا من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب في صرفه عجيب ولكن غفلك الناس عنه أعجب وكل وكلما ترتجي قريب لكن الموت دون ذلك أقرب عن حمزة الأعماق ذهبت أمي إلى الحسن فقالت يا أبا سعيد ابني هذا وقد أحببت أن يلزمك ويرافقك فلعل الله أن ينفعه بك قال فكنت أختلف إليه فقال لي يوما يا بني أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوسلك إليه وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عرتك فتكون من الفائزين يقول وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي وآتيه مع الناس وهو يبكي وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه فقلت له يوما يا أبا سعيد إنك لتكثر من البكاء يا أبا سعيد إنك لتكسر من البكاء فبكى ثم قال يا بنيا فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي يا بنيا فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي يا بنيا بني إن البكاء داعٍ إلى الرحمة فإن استطعت ألا تكون عمرك إلا باكيا فافعل لعله يراك على حالة فيرحمك بها فإذا رحمك فقد نجوت من النار وفزت بالجنة أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى؟ أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى؟ أتظن أن الأم تقذف بوليدها في النار؟ سأترك الجواب لك عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول فتنفد الدموع فتقرح العيون حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت آهن ثم آهن ثم آه من القلوب القاسية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلينا قلبك فامسح رأسا اليتيم وأطعم المسكين عباد الله إلى متى وقلوبنا قاسية وأنفسنا لا هي أما آنا أن نستجيب لنداء ربنا وهو يخاطبنا قائلا أَلَمْ يَأْنِي لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ يقول ابن مسعود والله ما بين إسلامنا ونزول هذه الآيات إلا سنوات حتى لامنا ربنا وكان أصحاب القلوب الحية إذا سمعوا هذه الآية بكوا وقالوا بلى يا ربي قد آن قد آن عباد الله الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم، كأنهم ما أو شيئا ولا نظروا وهذا حال أكثر الناس، وهذا حال أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أضبح الحالات. قال ابن القيم رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قصوة القلب والبعد عن الله وما قلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي وإذا قس القلب قحطت العين قال يزيد الرقاشي إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك تقول الأخبار والسير بكى, بكى أحد التابعين عشرين سنة شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكى أحد التابعين عشرين سنة شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه في المنام وأنت وأنا حقا وصدقا هل بكينا لمصيبة فقده وموته إنها المصيبة التي أسالت عيونا وأذهلت عقولا هل تمنيت وبكيت أملا في رؤيته هل حددت نفسك أن تريد حوظه وتشرب من يده لسان حال المحبين الصادقين تسل الناس في الدنيا وإن لعمر الله بعدك ما سليم إن كان عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشرين ألقاكم ويكفينا وإليك هذا المشهد الذي يحرك قلوب المحبين الصادقين لنبيهم اسمع رعاك الله فإن في هذا المشهد روعة لا تقاوم لما انتهى المسلمون من غزوة حنين ظاكرين غانمين وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المسلمين، واهتم خاصاً بالمؤلفات قلوبهم ليكون ذلك تثبيتا لهم على إسلامهم، ووكل أصحاب الإيمان إلى إيمانهم وإسلامهم، فتساءل الأنصار في مرارة، فتساءل الأنصار في مرارة، لماذا لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حظهم من الفيء والغنائم، وأخذ يتهامسون بذلك؟ فسمع سعد بن عبادة همسهم وكلامهم فذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيك الذي أصفت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أنت من ذلك يا سعد؟ فأجاب سعد بصراحة قائلا ما أنا إلا واحد من قومي. ما أنا إلا واحد من قومي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فجمع لي قومه. فجمع سعد قومه من الأنصاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهم أحد وهو معهم. فجاءهم بأبيه وأمي. فنظر في وجوههم الآسية فتبسم في وجوههم ابتسامة متألقة ابتسامة عرفان وتقدير لصنيعهم ثم قال يا معشر الأنصار ما قالكم بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداءا فألف الله بين قلوبكم بي قالوا بلى قالوا بلى, قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بما نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل فقال صلى الله عليه وسلم أما والله أما والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم وصدقتم أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولاً فنصرناك وعائلاً فآسيناك وطريداً فآويناك يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم في لعاة في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم لإسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم فهو الذي نفسي بيده لو لا الفجرة لكنتم رئا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا تسلبت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار اللهم ارحم الأنصار. الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم واختلطت دموعهم بدموع حبيبهم وصاحوا جميعا وسعد معهم رضينا برسول الله قسما وحظا يا الله ما أجمله من وضع وما أرعى حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وشوقهم بحبيبهم فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذا إلا فداك أروح وقد ختمت على قؤادي بحبك أن يحل به سواك إذا اجتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حليص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فأسألك بالله هل اشتقت لرؤياه أسألك بالله هل اشتقت لرؤيته ولقياه أما بكيت حزنا على فرقاه إن كنت محبا صادقا فهذه سنته وهذا هديه بين يدي. فخذ منه بقوة ولا تكن من المتهاونين ولا تظنن أن كل الدموع صادقة بل هناك دموع كاذبة فلقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون بعد أن فعلوا ما فعلوا بيوسف واتهموا ذئ وهو بريء من ذلك الدم عبد الله أنا أعلم أنك اليوم وأيام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين بل ولازلت تصد على أن تكون في عداد النائمين لكن هل كلما استيقظ وقد فاتت كصلاة الفجر في الجماعة ولم تفز بذمة رب العالمين هل بكيت هل ندم هل أزمت على التغيير إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبكي أصحابها لفوات الطاعة أما الدموع الباردة فأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبيّن صدقهم قال العوفي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه وأن يستعدوا للجهاد فجاءته عصابة جماعة منهم فجاءته عصابة من أصحابه وكانوا أهل حاجة فقالوا يا رسول الله احملنا معك قالوا يا رسول الله احملنا معك فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون تولوا وهم يبكون وعز عليهم أن يجبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذره في كتابه وبيّن صدقهم فقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 على عدم القدرة على الجهاد وطلب الاستشهاد وأنا وأن على ماذا نبكي؟ أما تبكيك مع المسلمين في الفلبين وتايلاند والهند وعن دنيسيا والصين قتل وتشريد وهدم حارم فينا وكأس الحادثات ذهاب أطفالنا. ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقهم يبكون كلا بل بكت أعماقهم يبكونا كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أو ما يحركك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جحنة الدفاق أما قال ربنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحماء أما يبكي صوت الأرامل والأيام وصوت الشيوخ واليتام أما سمعت صياح ونداء فاطمة العراقية التي هتك عرضها عباد الصليب، فمن يجيب نداءها ويسمع صياحها، من يجيب على نداء فاطمة الفلسطينية وفاطمة الشيشانية وفاطمة الأفغانية، من يجيب، من يجيب على نساء المسلمين بعد أن كنا. نغنم نساءهم في الجهاد سبايا أضحى نساؤنا لهم سبايا قد استرد السبايا كل منهزم لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا وما رأيت سياطة ذل دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا وما نموت على حد الضباء نوفا حتى خجلت منا منايانا لكننا, لكننا لكننا رغم ليل اليأس في ثقة بأن فجر العلا لا بد يغشانا والله لو استشعرت ما يجري حولك فلن تحتاج إلى كبير العناء حتى تبكي فإن القلوب قد تراكمت عليها أحزان الزمان وآلم القلوب قهر المتسلطين وشماتة الأعداء والمنافقين. وحين تشعر أنك لا تفعل شيئا أو أنك لا تقدر على أن تفعل شيئا تجد أنك بحاجة إلى البكاء فلا شيء يخفف من حرقة القلب مثل الدموع دموع الذكر والشكر دموع الخشية والرهبة دموع الولاء والبراء دموع الانتماء لهذا الدين العظيم وأخيرا يا ولات الأمور يا ولات الأمور كما سعيتم مشكورين لإصلاح أمور دنيانا فاسعوا إلى صلاح ديننا وأخرانا اسعوا إلى صلاح ديننا وأخرانا حتى تكتمل فرحتنا ويعم السرور وإننا والله متفائلون فبنصر الدين عز الدنيا ونعيم الآخرة وبنصر الدين يكون النصر والتمكين قال مالك الملح الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبك الأمور ووالله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حضر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلك الصاغرين والله لن تخلح قلوبنا إلا إذا حذر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة صاغرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع وأذن لا تسمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا ترفع اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا أولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك والثقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنب المذنبين واقبل ثوب التائبين واكشف ثرب المكروبين وفرج هم المهنومين واقضي الدين عن المدين ودل الحيارة واهد الظالين واغفر ربنا للأحياء وللميتين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع وترقبوا استمع إلى هذه الصلاة من أمره القصص إلى <تصفيق> قصص مؤثر <اسمع> <تصفيق> <اسمع يا> <تصفيق> <اسمع يا> <تصفيق> اذهب للمستشفيات وانظر اذهب للمستشفيات <تصفيق> وانظر <يا> هذا <تصفيق> مشلول <تصفيق> وآخر <يا تصفيق> به صلاة <صراط> الجلطة <تصفيق> والرابع به مرض لا يعلمه إلا الله في العشر الاواخر من رمضان وأنا في طريقي إلى المسجن الشباب رافع عشرة الأغاني عن الأخير في الثلث الأخير يا من, من أصاره أصار الهم ويا من أصاره أصار الكر ويا من أصاره الغم أصار إلى هذه القصص تحميل الكه استمر أيها الأحب يا من لا يصلي اسمعني يا أخي الحبيب قال, قال أحد مغسل الأموات شاب من الشباب شاب من الشباب انقلبت به السيارة مع صديقين له مات اثنان وبقي الثالث ينتظر الى اله الله ما يجيب قال الثانيه قلنا اله الا الله ما يجيب قال الثالث لا إله إلا الله, الله, الله والنيه قال هو في سقر هو في, سقر. هو في سقر قال هو في سقر ثم ما من منكم يريد أن يموت هذه الموتى محمد صلى الله عليه وسلم من منكم يريد أن يموت العهد الذي بيننا وزينه فمن تركها فقد كفر استمع استمع إلى متى, إلى متى؟ ونحن. ونحن نترك الصلوات وهل للإير مكان بين هذه القصص اسودت الدنيا في عيني وأظلمت الدنيا عندي كيف, كيف, كيف مصاب بالأيد استنع <سؤال> <إن أحيح. سؤال> <سؤال> إلى هذه القصص تحفظ جسيل يقول شف صورتي <سؤال> <سؤال> أنا كنت رائد <سؤال> عسكري <سؤال> آمر <سؤال> وأنهى, <سؤال> وأنهى <وجيب سؤال> أروح وأجيل ما أقدر بلد أغسل نفسي في الحمام أن يجعلك مشلول ويستطيع بأمركن أن يجعلك أعمى ويستطيع بأمركن أن يجعلك أصم لكن حفظ عليك سمعك وبصرك ما عظمنا الله حقه التعظيم أعطانا أعين فنظرنا الحرام بنعمة الله أعطانا أذن فاسمعنا الحرام بنعمة الله أعطانا أيدي فأكلنا الحرام بنعمة الله أعطانا أرجل فمشينا للحرام بنعمة الله إستهوا يرانا إلى هذه قصص ومن قصص ومن تعي الرجل الذي لا يدان كنا جالسين يقول فجاء رجل ينادي من عند باب المسجد استغربنا فلما وصل إليه وجده رجل ليس لديه ذراعين استغرب ذلك الشاب قال ما تريد يقول فقال لي تنزع ملابس رجوفس قصص, قصص, قصص مؤثرة يقول والله اعتصر قلدي بكيت, بكيت قصص مؤثرة يقول فقال هل استشعرنا هذه العظام؟ هل تأمننا في هذه العظمة؟ هو الله سبحانه لا إله إلا هو شاب عمره 24 سنة يقول لم يسأل عني أحد حتى إخوتي وأمي لم يسألوا عني وهنا أنا أنتظر الموت لكن أخير يا أخير هل تفكرت في قصص الأسل هل تفكرت في, هل, تفكرت في, أصدت في هل أصدت بالأقم هل أصدت بالأقم تذكر قصة زكريا السلامة يا, السلامة يا من يشتكي العقم يا من يريد الولد يا من يشتكي العقم يا من يريد الولد اسمع وزكريا انفندا رب ربي لا تذني فذ و انت خير وارفين فاستجبنا له ووهبنا له, له يحيى أصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون, يسارعون في الخيرات ويدعوننا رب ورهبا وكانوا لنا يا من كليعني الدعوة كاللعني الدعوة تذكر تذكر قصة نوح قصة عميز. نور عليه عليكم سعى قومة تسعمئون بالزينة والنهار ما يستجعون أصابعهم في أذانهم ويستخشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا يستهزئون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون من يأتيه عذاب يخزر يقولون المياه ما زالت تنبثق من الأرض ومن السماء ستة أشهر كلها الأجنوح، لأن نوح علق قلبه بالله الذي إبراهيم إبراهيم سمع يا مكبر وجمعوا له سمع مكروب شهس معي يا مريض عطب وقزس يا مسحور الطير معي يا مكسور فيسبس معي يا مديوم اسمع عليه السلام لمن يجيب له قلما دعاه في الهواء وتحته نار، لو هو حبل تعلقه لكن إبراهيم قلبه معلق بالذي في السماء مستويا على عرشه سبحانه في اللحظات وهو في الهواء. جبريل مع ما أتاه الله عز وجل من الله جبريل يا إبراهيم ألك إلي حاجة أه. إلي حاجة ألا أما, أما إليك فلا أما إليك فلا أما إلى الله فنعسبي الله ونعمة الوتين حسبي الله ونعمة الوتين كوني بدر وسلاما وسلاما على استمع إلى هذه القصة. وفي الختام تقبل تحيات إخوانكم في مؤسسة نور الإيمان للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض حي النسيم شارع أكتمل صيفي هاتف صفر واحد اثنان ثلاثة ثلاثة واحد تسعة الرياض حي السلام شارع الزبير بالعوام هاتف صدر واحد اثنان ثلاثة ثلاثة ستة ثمانية ستة صاحبكم في هذا العمل من الإخراج والإعداد ومن الهندسة الصوتية والإشراف في المهندس فارس العيد ومن التقديم عبد الرحمن ابن صالح العجاج تم هذا العمل بالاستوديو نور الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته